هذا هو العزيز الغفار 118. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 نشي كان يدعو إليه من قبر وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 بغير حساب قل إني أمذت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمذت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللَّهِ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْلِدُ بِهِ زَرْعًا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 فَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسلام فهو على نورٍ من ربه فويلٌ للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلالٍ مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 وَمَنْ يُضِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتكون.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 هل هن كاشفات ذره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويعل عليه عذاب مقيم إن أزلنا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 فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ يَتَقَلُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ مُفَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَادِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تحكم بَيْنَ عِبَادِكَ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 العذاب يوم القيامه وبذلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبذلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو يعلموا أن الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقضي.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ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 ولقد أوعى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من القاسدين بل الله فعبد وكم من الشاكرين.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 كُلُّ فَصَالِقٍ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي آخِرَةٍ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ جَمْعًا حتى إذا جاؤوها فتحت ألوامها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ألم يأتكم رسل منكم أنكم يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَا تِنْحَقَقَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دَخُولُ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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعبه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامدين وترى الملائكة حاجة من أول العرش يسبعون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.